<تصفيق> صلوات صلوات صلوات صلوات نورك <تصفيق> منو <تصفيق> <تصفيق> ابو اليمه وجهك نورك من نور ابو اليمه وجهك يشبه صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات يا بي كل دنيا صورك رب الكون بالهادي حماد اسمك علي علي اسمك عالي شي عالي من باعك من بعطيه بكوثر مي من باعك من بعطيه بكوثر مي نورك منور من ابو اليمه وجهك يشبه للامه نورك منور من صلوات سلوان سلوان سلوان سلوان سلوان راح من شاف صبح فجرك بدا مثل فجرك بدا مثل وطقرب يعنق الداح للهاشميه وطقرب يعنق الداح للهاشميه نورك من نور ابو اليمه وجهك يشبه بالام نورك من نور صلوات يا نابله قلب حسين وعيون دربه ساكن بوصل الروح وملكت حبه مجدك صفاء جو ذا مجدك صفاء جو ذا ويف والشجاع يا شان بن غضيريه واليمه وجهك يا غير باباك يا هيل يا نجم بين النجوم ساطع بضياء يا نجم بين النجوم ساطع بضياء نورك من نور ابو اليمه وجهك <تصفيق> يشبهنا بالامه نورك من نور ابو اليمه وجهك يشبهنا بالامه الهندسه الصوتيه والتوزيع كرار الموالي كرار الموالي اداء الرعدود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي